لآن القرآن ل ا م لله و س ل ع ه ا ل م ن ا ب ل ح ي م ل ل ك ي و م الاسلاميه د ي ي ن إ I don't know. س ع ف ا وقالوا قد مس اباه لكن كذبوا ف أ خ ذ ن ا ه م بما كانوا يكسرون أ ف أ م ن أ ه ل القرى ان ي أ ت ي ه م باسنا بياتا وهم نار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 Uh-huh. Bye. ن ب ض ي ل ا ل أ ر ض م م ا ي أ ك ل ا ب ل س ي أ ت ه ا ء م ر ن ا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كما لم تغن بالامس كذلك نفصل ا ل آ ي ا ت لقوم يتفكرون والله يدعون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 o、uh、h -huh.